بسم الله الرحمن الرحيم يا أ ي ه ا الناس اتقوا ربكم إ ن ز ل د ل ه ا ل س ا ع ة الشيء العظيم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 ونقر في الارحام ما نشاء الى اجل ن س م ى ثم نخرجكم طفلا ثم ل ت ب ل و أ اشدكم ومنكم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 ا ل ل ه ليس ب ظ ل ا م للعبيد ومن الناس من يعبد الله على حرف ف إ ن أ ص ا ب ه خير ل ط م ا ن به و إ ن أ ص ا ب ت ه ف ت ن ة لانقلب على وجهه خسر الدنيا و ا ل آ خ ر ة ذلك هو الخسران المبين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 ببعض لهدم ل ا ص وبيع ا م ع و وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره ان الله لقوي عزيز الَّذِينَ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 وقوم ابراهيم وقوم لوط واصحاب مدين وكذب موسى فامليت للكافرين ثم اخذتهم فكيف كان نكير فكأي؟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 والله عليم حكيم ليجعل ما يلقي الشيطان ف ت ن ة للذين في قلوبهم مرض والقاسيه قلوبهم و إ ن الظالمين لفي شقاق بعيد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 ه موسوعه مدخلا ي النابلسي عوقب به للعلوم ي ن ا ل ل ه ا ل ل ل في ا م ي ه ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير. ذلك بان الله هو الحق و أ ن ما يدعون من دونه هو الباطل و أ ن الله هو العلي الكبير